فَذَرْتُكَ النَّارَ تَلظَّى لا يَصْلَاهَا إلا الْأَشْقَى <تصفيق> الذي كذب وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى <تصفيق> الذي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى <تصفيق>